إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الان العاكف فيه والباد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 ثُمَّ يَقْضُوا تَفَتُّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مذين وكذب موسى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 وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبِلِكَ مِراسُِ من وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إذتَمَن أَلقَ الشَّيطانُ فِي أُمنيَتِهِ فَيَ سَخُلُ اللهَّهُ مَا يُلقِ الشَّيطان فَيَن سَخُل اللهَّهُ مَا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 وَدَعوا إِلَ رَِّك إِكَ لا عَلَهُ دَم مُستَقم وَإِن جَدَلوكَ فَقُل اللههُ أَلَم بِمَا تَعَّلُون اللهَّهُ يَحكُم بَينَكُم يَومَ القامَةِ فيِي مَكُتُم فيِيهِ تَخُ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قُل اَفَا نُبِئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ ۗ أَنَّ نَارَ وَعْدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ يَا أَيُّهَا الناس ضرب مثل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 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكين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 فَقالَا المَلَُ الذيذينَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلاا بَشَرُم مسْلُكُمْ يُريد أََتَ فََّلَ عَلَكمُم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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذين نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين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 أَلرَسُلَ فِيهِ ابْنُ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مت تُمُوكُنْ كُنْتُم تُرابا وَعِظاما أَنَّكُم مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ